بوك تو چتريست سبورت الرياضة الرياضة سبورت. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ да. مرم نعم. ينبغي أن أتحرك. نعم. يجب أن أتحرك. Yas odam مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. نيّة إجراء نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. بنيكوجش بليفا. أحياناً نسبح. أحياناً نسبح. إلى نركب الدراجات. أو نركب الدراجات во يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم исто така يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به سونا إيما إيتنو إغراليشتي زا غولف. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب на ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ во مومنتوف إيما فوتبالسكي نات بревار. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. ألمانسكيات تيم против المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني. يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من سيفوز؟ من سيفوز؟ نيمم لا أدري. لا أدري. The moment of حالياً تعادل. حالياً تعادل. فودبال سكيوت بلجيا. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. سيجا الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. Goal. إذن سبريما نولا. هدف واحد لصفر هدف واحد لصفر